أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن وتنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا